جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والسامعين ووالدين وجميع المسلمين يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله والسؤال ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز الاحتفال بها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز الاحتفال بها اولا ما يظن أو يظن بعض, بعض الناس أن ليلة 27 من شهر رجب أن ليلة الإسراء والمعراج هذا لا دليل عليه ليس هناك دليل عليه والأمر الثاني أنه لو ثبت أنها ليلة الإسراء والمعراج فلا يوجد دليل من السنة أو من فعل الصحابة أو التابعين لهم بإحسان أنهم أقاموا اعمالا معينة أو عبادات معينة أو أشياء معينة في مثل هذه الليلة وخير الأمور اتباع من سلف والسير على منهاجهم والواجب على الإنسان أن يحذر من محدثات الأمور وما لا دليل عليه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه يقول هل يشترض في السفر أن يكون الأمير الأكبر سنًا يقدم الأكبر يقدم الأكبر ويراعى الأكبر سواء في, في هذا الأمر أو في غيره لكن إذا كان هناك أمر يقتضي خلاف ذلك ومصلحة يعني متعينة أو محققة لا بأس بالأمر لكن الأصل أن أن يقدم الأكبر. الله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله.